بسم الله الرحمن الرحيم. في فَجُودَ الَّذِينَ نَجَوْا بِالشَّرِّ بِالْوَادِ فَشِرْعَاءُ وَبِالْأَبْصَادِ الَّذِينَ طَرًا فِي الْبِلَادِ فَأَكْرُوا فِيهَا الْفَضْلَ فجاء ربك والملك صفا صفا، وفي يوم إذن كمنما يوم الإنسان وأن لا بد يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي، فيوم إذن الله عذابه أحد ولا يا أيتنا النفس المطمئنة يرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي